111. لَهُم لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذل الذين قالوا اتخذ الله ولدا 112. ما لهم به من علم ولا لآبائهم 113. كبرت كلمة تخرج من أفواههم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 112. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا 113. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من عجبا إِذْ وَلَقُوا الْفِتْيَةَ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ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 هَؤُلاء قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنَ فَمَنْ الظَّلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا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 111. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد 112. عَلَيْهِمْ اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وَكَذَلِكَ رعبا 113. وكذلك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 ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا ولن تفلحوا اذا بدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان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 119. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيه وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا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 يحَلَّونَ فِيهَا مِن ساَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَيَلْلبَسُونَ فيِيه بابًا خُبْرًا مِن سُُسِ وَإْتَبرَقٍ مُتَّكئين مُتكئَِ فيِيهَا عَلَ الرَائِك نِعم السَّواب وَحَسُنَتْ مُرتَ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 وَفَجرَّرُ نَااخِلَ لَهُ مَ نَه رَ وَكَانَ لَثُمُرْ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُحَاوِرُهُأَنَا أَكْسَرُ مِنْ كَمَلَ وَأَعزُّنَ فَرَا وَودَخَلَ جََّتَهُ وَهُو ظَالِمُ لَِفِْه 119. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من قطفه ثم سواك رجلا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 إن ترني أنا أقل منك ما لو ولدا فعسى ربي أن يوتيني خيرا فعسى ربي أن يوتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها قسبانا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 هو خَيْرٌ سَوَاءً وَخَيْرٌ عُقْبًا وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ انزَلَّهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تذروه وَكَان اللهَّهُ عَ كُلّ شيءَي إ مُ قُتَدِرَ المَال وَالْبَنونَزينَةٌ الحية الدُّنْي وَالباقَةُ الصَّالِحَاتُ خيرٌ عدَ رَبِّكَ سَوابَ وَخيرونَ مَلا وَيَوْمنَنُ سَير الْ الجِبال وَتَلَ ضَبارِزَتَ وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتموا أن لن نجعل لكم موعدا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 وهم لكم عدو بيس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا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 وَلا قد صرحفْنا فيِي هذا القُرآنِ النَّاسِمِ كلِّ مَثل وَوكانَ ل سَان أَكتََ شَي إ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 وَمَنَ اظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهِ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا نبدا الْغَفُورُ الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه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 فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا قُوتَهُمَا فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هذا نَصَبًا قال ارائيت اذا وينا الى الصخره فانني نسيت الحوت وما انساني الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيل له في البحر عجبا قال ذلك ما كنا ننبؤ فَرَتَدَّعَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ قَصَصًا فَوَجَدَ عَبْدًا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ هَلْ ٱتَّبِعُكَ 112. وعلمني مما علمت رشدا 113. قال إنك لن تستطيع معي صبرا 114. وكيف تصبر على ما لم تحطوا به خبرا 115. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا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 فالقى غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زاكيه قال اقتلت نفسا زاكيه بغير نفس لقد جئت شيئا انكرا قال الم قلت لك انك لن تستطيع معي صدرا قال إن سألتك عن شيء إن بعدها فلا تصاحبني قد بلغت مل لدني عذرا فانطلق حتى اذا اتي ا اهل قريه استطعم ما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 أَمَّ السَّفينَة فَكَانَت نِمَسكِينَ يَععمللونَ فيِي البَحْرِ فَآرتُ أَنَ عبَهَا وَكَانَ وَر أَهُم وَكَان وَر أَهُمَّ لِكيا خذُكُ سَفينَة غصبا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 وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتَهُ عَلَى أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُل سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا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 ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ حَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُضْرًا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 فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوي بين الصدفين قال انفخوا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 وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا للذين كان تعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا, وكانوا لا يستطيعون سمعا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 قل هل ننبئكم بلخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم, وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا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 والالتَّخَذُون آيَاتِ وَسُله زُءى إِ الذيذنَ آمَنُ وَعملِل الصَّالِحَاتِ كََت لَهُم جََّةٌ فِي الدوسِ نُزُلًا خَالدينَ فيِيهَا خَاندينَ فِيهَا لا يَدغُونَ عَنْهَا حِوَلَ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 فَلْ يَعْمَ الععملَلَ صَالِحَوْ وَلَا يُشْنِك بعمادَةِ رَبِّهِ حدَا